الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه إجمعين. كنا في اي باب باب كم؟ باب 26 اقرا کام آپ ہے فقال إمام مالك رحمه الله باب ما يحل للرجل من امرأته باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حايد ثم ساق بإسناده عن زيد بن أسلم رجل أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأته وهي حايد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها نعم قوله باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حيض يعني هذا باب في بيان ما جاء من الأدلة التي تبين ما الذي يحل للرجل من امرأته في حال حيضها وما لا يحل له إذن الحائض تحل للرجل في شيء ولا تحل له في شيء ففي الجماع لا تحل له وفي غير الجماع تحل لزوجها فيقبلها وهي حائض ويباشرها وهي حائض لكن من فوق الإزار كما سيعتم قال عن زيد بن أسلم زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعتقه عمر فصار مولاه وحمل عن عمر رضي الله عنه علما كثيرا وخيرا وفيرا قال أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا من يكون هذا الرجل ولم يذكره الراوي لأنه لا يتعلق بذكره كبير فائدة المهم رجل من الصحابة سأل الرسول عليه الصلاة إذا عرف طيب وإذا ما عرف المقصود إيش القص فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض هذا في بيان أن الصحابة كان لا يأخذهم الحياء في العلم عائشة قالت رحم الله نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء من أن يسألن عن أمور دينهن ولا حياء في العلم وقديما قالوا ميمان لا يتعلمان مستحي ومستكب فالرجل دا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأتي حائط فَبَيِّنْ لِي مَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا قل ليه ده حلال وده حرام ناس حريصين على العلم من جهة وعلى الحذر من مما حرم الله من جهة أخر فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم والمعلم الرحيم قال لتشد عليها إزارها إزارها الإزار وما يربط في وسط البدن كل شيء يربط من الثياب في وسط البدن يقال له إزار وما يربط في أعلى البدن يقال له رداء إزار يعتذر به ورداء يرتدي به ويجعله على كتفيه وظهره وبطنه قال لتشد عليها إزارها يعني ما تعتذر به في وسطها ثم شأنك بأعلاها ثم شأنك بأعلاها يعني لك أن تباشر فوق الإزار بأعلاها يعني لأن الإزار دائماً يغطي ما بين السر إلى الرفو فلك التستمتع بها لكن فوق الإزارة في صدرها ورقبتها ورأسها هذا كله لا بأس فيستفاد من هذا الحديث جواز مباشرة الرجل زوجته وهي حايض فوق الإزاء وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضجعة مضجعة يعني كانت نائمة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سرير واحد قال كانت مضجعة مع رسول الله في ثوب واحد وإنها قد وثبت وثبة شديدة مجرد ما شعرت أنها نزل بها الحيض أخذت لا نطة وثبت وثبة يعني قفزت قفز لألا تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بدم الحيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يعني ما هو الشيء الذي حدث لك حتى وثبت هذه الوثبة وقفزت هذه القفزة لعلك نفست وانظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر منها الجواب لأن الحياء قد يلجمه الحياء قد يشت يمنعه. فقال لعلك نفست نفست يعني نزل بك الدم وأصلا النفاس يطلق على دم الولادة لكن يطلق على الحيض أيضا قال لعلك نفست يعني الحيضة فقالت نعم وممكن الإنسان يجاوبك بنعم لكن ما يقدر يجيب عن الشيء نفسي واحد تشوفه كده قاعد مستحي تقوله لعلك جعان يقول لك نعم لكن ما يقدر يقول لك جعان فهي قالت نعم يعني نعم نفست والعلماء قالوا كل جواب مضمن فيه السؤال يعني كله جواب متضمن ليس للسؤال يعني لو قيل لشخص هل طلقت امرأتك فقال نعم تطلق عليه تطلق عليه لأن المعنى نعم طلقت امرأتك لأن السؤال معاد في الجواب عمل إحسابه ولو قيل لرجل هل أعتقت عبدك فقال نعم عتق عليه ولا يحتاج إلى يقول نعم عتقت لأن الجواب لأن السؤال مضمن في الجواب فقالت نعم يعني نعم نفسك قال شدي على نفسك إزارك ثم عوضي إلى مضجائك قال العادي عادي يتلفل وتعالي أرقد في نفس المحل اللي كنت رأقد في وهذا فيه بيان عامل الأمة أن الحائط تضاجع يعني يرقد معها في سرير واحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر عائشة وهي حائط, حائط, وهي حائط وكان يرسلها تناوله شيء وهي حائط وربما تعرقت عرقا يعني العرق هو العظم الذي فيه اللحم فيتعرق من الموضع الذي تعرقت منه حتى يبين أن سور الحائد طاهر وأن يدها طاهر قال لها ناولين الخمرى فقالت إني حائد فقال حيضتك في يدك الحيض لا موضع معين فهذا كل تعليم للأمة قال لا شدي عليك شدي على نفسك إزارك والشد والربط بقوة لألا يتسرب الدم إلى ثوبها أو إلى السرير فيؤذن بصاسه قال ثم عودي إلى موجعك يعني الموضع الذي كنت فيه إذن نتعلم من هذا الحديث وهذه القصة جواز مضاجعة الحائض وأن الحائض أعضاؤها طاهرة إلا موضع الدم فهو نجس وفيه مكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من الخلق المستقيم والمروءة والتخفيف وادخال الأنس على زوجاته وأهله يعني المرأة الآن لما انتهيض أو ينزل بها دم الحيض تشوش بعض الشيء فالرسول قال مرة من المرأة كان في حجة الوداع فنفست عائشة يعني حاضت فجعلت تبكي لأنها بذلك لا تستطيع أن تباشر أعمال الحج كاملة ولا تستطيع أن تطوف بالبيت نعم تقف بعرفة وتبيت بمزدلفة وترمي الجمرات وتقصر وتفعل كل ما يفعله الحاجة لكن لا تطوف بالبيت فقال عليه الصلاة والسلام ما الذي يبكيك قالت نفست فقال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حاجة بسيطة ودائما الإنسان فيه عقل وفيه مرؤة يخفف المصاب على أخيه المسلم قال ثم روا بإسنادي عن نافع أن عبد الله بن... بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائد فقالت لتشد إزارها على أسفلها يعني ما بين سرتها وركبتها ثم يباشرها إن شاء ليس بالأمر اللازم لكن إن أحب أن يباشر فله أن يباشر والمقصود بالمباشرة التقبيل والضم وما أشبه ذلك وهذا حديث موقوف صحيح قال وعن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهرة قبل أن تغتسل فقال لا حتى تغتسل فالمن الحاب لا يجوز لزوجها أن يطأها في حيضها ولا يجوز له أن يطأها إذا انقطع حيضها حتى تغتسل لقوله تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن لا تقربهن حتى يطر يعني ينقطع عنهن الدم فإذا تطهرن يعني اغتسن فأتوهن وكل حكم علق على وصفين فلابد من حصولهما معا فالله سبحانه وتعالى أباح جماعة الحائض بشرطين الشرط الأول أن ينقطع عنها الدم وذلك في قوله ها حتى يطهرن يعني حتى ينقطع عنهن الدم فإذا تطهرن يطهرن يعني ينقطع عنهن الدم فإذا تطهرن يعني اقتسن فاتوهن ونظيره في كتاب الله قوله تعالى وابتلوا ليتام أمواله حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواله فعلق الله عز وجل دفع مال اليتيم إليه على الشرطين الشرط الأول أشار إليه في قوله حتى إذا بلغوا النكاح يعني بلغوا النكاح يعني الحلم صاروا بالغين والبلغ معلوم ولم يكتفي بهذا الشرط حتى قال فإن آنستم منهم رشدا يعني بلوغ وإيناس الرشد فادفعوا إليهم أموالا فإذا بلغ اليتيم وكان سفيها مبذرا للمال لا يعطى ماله بل يكون عند ولي اليتيم وإذا أونس منه الرشد آنسنا منه الرشد وصار يتصرف تصرف العقلا ويدبر الأمور لكن لم يبلغ بعد لا يدفع إليه المال حتى يبلغ فإذا حصل البلوغ مع عيناس الرشد دفع إليه المال عرفت هذا هذه أحكام لا بد من العلم بها لأن الناس يحتاجون إليها هذا حديث هو, هو مالك بسند مقطوع لكنه صحيح لغيره بالنسبة لفتوى سالم وسليمان نعم اقرا لا بقضاء ما باب طهر الحائض قال الإمام مالك رحمه الله باب طهر الحائض يعني باب بيان كيف يحصل الطهر للحائض وكيف يعلم أنها طهرت من الحائض قال روى بإسنادي عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين أنها قالت كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة والدرجة هي ما تحتشي به المرأة في فرجها لتختبر نفسها هل بقي في فرجها دم أو لم يبقى دم وهذه الدرجة شيء من الخرقة خرقة فيها قطن خرقة فيها قطن والقطن يسمى الكرسف لأن القطن أبيض فيظهر الدم بصورة جلية يعني لو فيه أدنى شيء من الدم يظهر بخلاف ما لو كان من شيء آخر لو كان الاختبار بشيء غير القطن من الشيء الملونة قد لا تظهر الدم ولا يمكن يحصل به اختبار تام فكانت النساء يبعثنا الى عائشة بالكرسف يحتشين به ثم يربطنه في شيء في ثوب وتكتب فيه اسمها وتبعث به العائشة وهذه تبعث به العائشة وهذه تكتب زي العينات بتاع لمن تمشي هناك الفحيص فتقول عائشة هذه طهرت هذه لم تطهر هذه طهرت هذه لم تطهر فترسل النتائج الى من الى النساء وعائشة رضي الله عنها كانت افقها النساء رضي الله عنه وعن نبيه فكانت تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيض لكذا المالكية يقولون الطهر يحصل بأمرين إما بالجفوف وإما برؤية القصة البيضاء والقصة البيضاء أبلق في الطهر من الجفوف الجفوف معناه تحتشب شيء من الكرسف أو الخرق فتخرج نظيف. هذا علامة عليك على الطور ويسمى الجفوف يعني جف المكان وعلامة أخرى إذا رأت القصة البيضة وهي ماء أبيض يخرجوه من رحم المرأة إذا طهرت من حيضته يعني ما يكون ما في دم فإن الرحم يدفع به بهذا المال الأبيض أشبه بالجير فينزل من, دم الم... فينزل من فرج المرأة فيكون علامة على انقطاع الدم تماما إذن الطهر له علامتال الجفوف والقصة البيضاء وعائشة رضي الله عنها لما, كنا, لما كانت النساء يبعثن إليها بالكرس. كانت تقول لهن لا تعجلنا لا تستعجلن حتى ترين القصة البيضاء لأن القصة البيضاء علامة على الطهر بل هي أبلغ علامة على الطهر إذن يستفاد من هذا الحديث أن المرأة تطهر إذا قطع الدم وعلامة انقطاع الدم رؤية القصة البيضة وسئل مالك عن الحائط تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ قال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تتيمم سئل الإمام مالك عن الحالة تطهر فلا تجد ماء هل تتيم قالولو لو أن امرأة طهرت من حيضها يعني انقطعت دم ولم تجد ماء تقتسل به وأدركتها الصلاة فهل تصلي بالتيم أو لا تصلي بالتيم فقال الإمام مالك لتتيمم وتصلي فإن مثلها مثل الجنوب إذا لم يجد ماء تيمم وهذا قياس من مالك للحائض على الجنوب وهو قياس صحيح وهذا يعتبر مثال من الأمثلة النادرة على أن مالكا كان يستعمل القياس لأنه قال فإن مثل مثل الجنب إذا لم يجد ما أنتهمه اقرأ الحديث قال وحدثني عماركين عن نيلاد الربقين عن عمده عن جمال سيد بسالك لأنه بلعرى أن النساء كن إذون بمصابعته من جوب الليل طور فكانت تغيب ذلك عليك وتقول ما كان النساء في اسمان هذا واضح معنى وظاهر يعني كنا النساء يأتين بالمصابيح ليختبرنا يعني وجود الحيط من عدمه وكانت تنكر عليهن ذلك لأن هذا نعمل الاستعجال انقطاع الدم يعلم بجفاف المحل ويعلم أيضا برؤية القصة البيضاء التي ابلغ في الطهر من الجفوف كما تقدم نعم باب جامع الحيضه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابت وإحداثن دم من الحيظة فلتقرسه فلتقرسه ثم تنزئه بما ثم تصل فيه نعم قال باب جامع الحيظة الإمام مالك من طريقتي أنه يذكر في الباب يذكر في يذكر عدة أبواب في الكتاب ثم يجمعها يعني يجمع على حديث المتفرقة في الباب مما لا يدخل تحت باب خاص فيقول باب جامع كذا قال وعن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم إنها تدعو الصلاة هذه فتوى ذكرها مالك عن عائشه ف من قولها موقوف عليه وهو موقوف حسن قالت المراه الحامل ترى الدم يعني الغالب ان المراه الحامل لا ترى دم لان الدم ينحبس فيكون غذاء للطفي والجنين الذي في بطن فالحامل لا تحيط هذا هو الغالب بل يستدل بغياب الحيضة على الحامل وهذا أمر معلوم لكن لو, أنها لو أنه نزل بها الدم وجدنا دم نزل بالحامل نزل بالحامل امرأة حامل ونزل بها دم فهل يعتبر حيضا أم ماذا يعتبر في خلاف بين العلماء فمنهم من يقول هو دم فساد ولا يعتبر دم حيض فلا يمنع الصلاة فتكون مثل الصاحب السلس تتوضع لكل صلاة ومنهم من يقول إنه دم حيض لأن الأصل فيما يجري على المرأة من الدماء أنه حيض وكون الحائض وكون الحامل لا تحيض هذا من الأمر الغالب لكن لو نزل بها دم فهو حيض تثبت أحكامه له وهكذا قالت عايشة إنها تدعو الصلاة يعني ولا يحل جماعها لأن الحامل ممكن لزوجها أن يجامعها لكن إذا نزل بها الدن فهي حايض تمتنع من الصلاة وتمتنع من الجماع ولا تصوم ولا تدخل المسجد ولا يجوز طلاقها إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على الحيض ثم قال وعن مالك إن أنه سأل ساق بإسنادي عن مالك أن أنه سأل ابن الشهاب عن الحامل وحدة يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم ترى الدم قال تكف عن الصلاة هذه أيضا فتوى نقلها مالك عن ابن شهاب يعني مالك سأل ابن شهاب لأنه ابن شهاب الزهري الشيخ الإمام مالك فسأله عن المرأة الحامل ترى الدم ماذا تصنع قال تكف عن الصلاة يعني لا تصلي قال مالك وذلك الأمر عندنا والإمام مالك إذا قال وذلك الأمر عندنا يعني في المدينة فهذا اتفاق أهل المدينة على منع الحامل الحائض من الصلاة وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله وأنا حائر عليه الصلاة والسلام يعني ممكن الراجل المرة تسرح وتدهن وهي حائر لأن أعضاءها على الطهارة سؤرها طاهر ويدها طاهرة ورجلاها طاهرتان إلا موضع الأذاء وده كل تعليم للأمة والناس إلى أحد قريب كانوا ما بيأكلوا الحائط وما بيشربوا معاه ولا من تطهر بيعتبروها الجنية ولا حائط وإذا المرأ يصبح بمر حائط كمان يتشاه وعن أسماب ابن تابي بكر الصديق رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رأيت إحدانة إذا أصاب ثوبها الدم من الحيظة كيف تصنع فيه مرة جأت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول أسماب ابن تابي بكر الصديق قالت جأت مرة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له لوحدة فينا أصاب ثوبها الدم ماذا تصنع فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كنا الدم من الحيضة فلتقرسه القرس انتو عارفين بالأظافر تقرسه يعني تحته وتعركه وتزيله بأظافرها لأنه دم الحيض بينشف فيحتاج إلى حق دي طبعا قبل ما تجي وسائل التنظيف الحديثة لأن في أشياء الآن إذا خذت على الشيء بيتحل سريع لكن زمن داك ما في كلام زي. ثم لتنضحه يعني تغسله وليس معنا تنضحه يعني ترشه بالماء بل تغسله بالماء ثم لتصلي فيه ثم لتصلي فيه وبهذا نكون فرقنا من الكلام على باب الحيض وسيأتي إن شاء الله باب المستحاضة ونستمع الآن إلى الأسئلة ونجيب عليها ثم ننصرف نعم الأسئلة مباشرة اليوم طيب أقل الطهر بين الحيضتين خمس طهر يوم. أقل الطهر عندنا في المالكية كأكثر الحيض أكثر الحيض خمس طهر يوم وأقل الطهر خمس طهر يعني لو جاه حيض وانقطع وجاهب على سبع يوم هل يعتبر حيضا متنفا أو نفس الحيضة نفسها دي نفس الحيضة زال. وطيب إيش نستفيد من هذا نستفيد منه في العدة لأنه ممكن راح الحيضة تجاهد في الشهر تجيها يعني تجيها أربع يوم وتنقطع منا وتاني تجيها بعد اسبوع وتاني تنقطع منا وتاني تجيها بعد اسبوع فتقول لك والله أنا خلاص طلعت من العدة الحمد لله أربع يوم وتاني هنا خمسة يوم واخر الشهر ستة يوم خلاص نقول لها ديل كلها حيضة واحد لأن أقل الطهر كم خمسة يوم فإذا جاءها الدم بعد خمستاشر يوم دي تعتبر حيضة شنو مستقلة إذا جاءها بعد عشرين يوم حيضة مستقلة بعد الشهر ده الأصلة طبعا الحيضة بتجي في كل شهر إيش؟ مرة ففي نسوان في أول الشهر بيجيها في أول شهر عربي سبع أيام وتاني في الشهر التاني سبع يوم في أول وحدات في وسط وحدات في آخر المهم في الغالب ينصرف عنها كم شهر لكن لو كان حيضة متقاربة نعتبرها أقل شيء بينات كم خمس طهر فإذا جاءها الدم بعد خمسة عشر يوما فهذا حيض مستأنف جديد تعتبره في العدد في العدة والاستبراء واضح إذا صادف دم الحيض الاستحاضة كيف تعوج بينهما أو تميز صادف دم الحيض الاستحاضة كيف أصلا ما بيجو مع بعض أولا تكون حيض وبعدين شنو استحاضة كيف نميز بيناتهم أن نجعل السلام الفوارق بين دم الحيض والاستحاضة قال عن دم الحيض هو دم أسود يعرف أسود دي أول علامة. ثم قال يعرف وكنة عن بقية العلامات العلماء كشفوا عن مسألة يعرف فقالوا يعرف بأنه غليظ يعني ثخين وكريه الرائح فيكون دم الحيض عنده كم وصف أسود اللون وثخين وكره الرائع بخلاف دم الاستحاضة فقد يكون احمر فاقع فاقع وقد يكون رائحة وليست بذلك التي كالتي في الحيض ويكون خفيف دي فارق دي فروق إيش بين الحيض والاستحاضة طيب فروق أخرى تجلس قدر الأيام اللي كانت التي كانت تحيضها ثم تغتسل وتصلي يعني إذا كان بيجيه سبع يوم في كل شهر واستمر معاه عشرة أيام الباقي تعتبره شنو استحاضة الإمام مالك قال تستظهر بثلاثة أيام يعني كان حيضتها سبع يوم وجاءت عشرة مش بعد العشرة لا تعتبر الاستحاضة تغتسل وتصلي وتصم ويأتيها زوجة إن أحب ذلك والمشهور المذهبي مذهبه تنتظر خمسة يوما إذا استمر بها أكثر من العادة تنتظر كم خمسطائر هذا هو المشهور من المذهب خمسطائر يوم بعد الخمسطائر يوم تعتبر استحادة تصوم وتصلي تقتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها قال هل تؤتى الحائط بين فخيديها لا بعد لا بعد. هل, تغتسل هل تغسل الحائض ثوبا بالصابون لا حر لكن طبعا لا تصلي فيه لأنها ليست أهل للصلاة هل تقرأ الحائض القرآن هذا فيه خلاف لكن الراجح أنها إذا كانت يعني محفظة وتقرأه من ظهر قلبها يعني تقرأه غيبا لا بعث إذا كانت لها ورد من القرآن وتخشى ضياعه ونسيانه تقرأ من قلبها ولا تمس المصحف أبدا قال السلام عليكم ورحمة الله وفضيلة الشيخ لقد صلينا بين السواري ونحن نعلم أن المسجد هذا في صلاة الظهور خاص يوم الدرس يمتلي حتى ينتظر الناس فما حكم صلاة علما أننا حين وقفنا بين السواري لم يمتلى المسجد بعد وجزاكم الله خير التوجيه في هذا أنه إذا ضاق المسجد جازت الصلاة بين السواري من غير كراها لكن لا يصلي الناس بين السواري ابتداء حتى لو كانوا يعلمون قطعا أنه سيمتلك من الذي يصلي بين السواري من جاء متأخرا يعني انت صلي عادي صلي والصفوف متصلة ولا تقطع الصف مع السعة مدام في سعة ما تقطع الصف مالك الرحمة الله كان يكره ذلك كراهة شديدة حاول أو صلي بدون الأعمدة صلي كده لما يجوا الناس متأخرين البيبان مفتوحة والحمد لله يخشوا بيجاية يخشوا بيجاية حتى لو في ناس دار يسدوا بيجاية والصف مكفول الناس يدونوا فرصة شنو يخشوا بين الناس كثير من الناس إذا في الصلاة كأنه مصبوب يعني وستلقوا عقف لو في ذول دار يخش أعملوا كده هذا ما وصل هذا من التضييق على الناس خل الناس خش وكونه انت ميلتك ما يضر صلاتك ولا يجرحها ولا يؤثر فيها ولا ينقص أجرها بل قد تكون معجور فيه ناس يتحرجوا برضه من مرور الناس بين الصفوف مع انه لا حرج في هذا هل هي سترة المأمومين هي سترة الإمام زول مرة بين الإمام وسترة ويقطع على الإمام وعلى المأمومين أما كون الناس يمروا بين الصفوف عادي حتى وجدت بعض الناس يدفتف الناس لو شاف الناس يمر يدفتفهم ويستغرب يقول لك الناس دين ما يعرفوا ما يعرفوا الأحكام ليه كل ما عرف الحكوم جائز ممكن يتحركوا عادي خل الناس يأخذوا راحتهم ويدخلوا لكن الناس ما يقفوا بين السواري ابتدائيا ما يقفوا بين وبعين الناس يخشوا من هنا ومن هنا والمالك يصلي بالرعوة والمالك يست... خلاص لأنه تأخر وكل إنسان يتأخر بتفوتوا شنو تفوتوا القسم الصلاة بس مكروه الصلاة بين السواري مكروه نعم. وكان عمر يضرب الناس على على ذلك إذا جاء متأخر والمسجد ديس عفاضي وفي ناس وقفوا بين العمودين بيضربوا حس الناس لو مش ضربتهم وقلت له يخطع على رجعوا يقول لك أصبر أنا بعدين متكلم <تصفيق> يعني داري شاكلك يخوان الإنسان في المسجد يكون لين هين ودخل المسلم في المسجد وغير المسجد ما يليق بالمسلم شكل الناس هو يعتبر السفزاز يعزوا الوقف وخلاص أربع نفر وقفوا وواحد قال لهم أرجع لأن هذا الشيء مخالف للسنة يقول لك كيف يقول لنا أرجع أحسن مننا هو ولأن إحنا وقفناك أدامه وما يرجع علينا هو وما يقف معانا هو وما معاه وليه يأخذوها مسألة إيه زي شغل السوق ده لك ما ينفعت العبادة عبادة تليم بيدي أخيك تخيل كين ليه أرجع وترجع عندك نقاش بعدين دير تسأله بعدين فأنا في كثير من المرات تحصى مشاجرات بالسبب دير تلقى الناس في الصلاة مقامة يعني الناس في صلاة <تصفيق> كلام ما أولا أبدا الناس المسكي بفارل يصلي بره خلاص الزول يصلي بره ده بطريقك صلاه صحيحه على كل حال لكن ليس من الامر المطلوب بعض الناس يظنون انه اذا صلى كده صلى في الصف الاول يعني اه وفي ناس بيحبوا يشموا الهوا خلوا الناس اللي بره دي خلوا لانه لو اتكلمتوا معاهم يمكن ما ييجوا الجامعه <تصفيق> انت خليك حريص على الزور الجوه لانه الناس اصبحوا اخوان في ضعف ورقة في الدين ما يتحمل ايش اي كلام يقول لك نحن جينا الجامعة بالله يا جماعة خلونا ذات نتركونا نحن ذات نخلي الجامعة ليكم ذات فمراعاة احوال الناس مهمة في العلم والفهم والادراك ما وكل الناس على مستوى لكن ممكن أن وتقول له جزاك الله خير وانت راجل طيب ما يصلي بنا. صلي بنا. ما دام في فرصة وإذا شفتوا كده ما هو توعب الأمور له جزاك الله خير صلي هنا يا وجي عميزات الجامل يكون مجدني وناجه يصلي بره لكن بره وقوم في مهل هكذا يشمش ناجه يصلي بجي عميزة جدام لا ما يصلي فرائل هكذا يشمش ناجه باعب وصلي يصلي جدام ما يصلي أمام الإمام أبدا ما يريزة أمامه لا ينبغي للناس أن يتقدموا على الإمام ولو أن يذهب إلى مسجد آخر فيصل لأن الصلاة أمام الإمام لا تجوز بحال لأنه هو الإمام وسمي إماما لأنه أمام الناس فكيف يتقدم عليه أحد ويقول إنه مقتدب الإمام ما شاهدت في الحرم في المسجد النبوي وبرضو في ناس يكون عندهم فهم تاني رغم العلامات ولا تبطل في صلاتك في علامات في اشارات برضه سلام بس في ظن انه اي حته في الساحات دي كأنك صليت في المزينة. تبطل ما تبطل اللي عندك ايا نكتفي يا أخوان بهذا اي لو مروا بين الصفوف زول يعني, آه آه يعني لا انتبه عصو بس المدخل من عندك انت ما <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بيخشوا في حتتها طبعا لكن لو في زول متضايق ده يفوت بجنبك ادي وفصها اينا اما <تصفيق> كونك انت تتقدم وتاخر لا بس في محلك لكن ميل شويه خلي الزول يمشي وانت يا ميلت وداك ميل عادي بيفوت يعني. واضح لا. حديث فيه اسناد ومقال لين بيد اخوانكم حديث بعض العلماء حسنه وبعضهم ضعفه لكن معناه صحيح اي لين بيد يا والمسلم هي اللي مع اخيه قال له هدي تشرب معانا الشاي يبقى ايه جبار خواطر ما يكون شديد يعني, يعني ليس بالمؤمن الشديد بل مؤمن هيئ ليه وهكذا كان رسول الله جسد. جاء رجل من فقراء المهاجرين فأخذه بيده فقال يا رسول الله تذهب معي إلى البيت فذهب معه هو رئيس الدول الإسلامية رجل فقير بسيط حس في ناس لا يجيب دعوة الفقراء زول ما عنده رتبة وما عنده مكانة اجتماعية لو عزموا يقول لك الزول دائر منه نحن عندنا نوكيك اليوم وداك لو ما دعاه بيجي يقول لك راجل, راجل اخونا وما دعاه لكن دار يشوف الوزير ودار يشوف المحافظ والناس وكذا يقول له زول دا قريبنا وزول معرفتنا وكدا. وما دعاه لكن دار يظهر مع الناس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بيس الطعام أو شر الطعام طعام الوليم يدعى إليه الأغنية ويترك الفقراء ليه لأن الأغنية داعي للعبة والمال وهم معزومين وهم محتاجين لهذا هذا الطعام وليس لهم فيه غرض ولا يتتوقون إليه ولا يشتاقون إليه ويحرمه الفقراء الذين هم بحاجة إليه لكذا أنا وصية الإخواني تحرّوا الفقراء حتى تكونوا أقرب الناس إلى شفاعة نبيكم صلى الله تحرّى الناس البسطة والناس البسيطين ممكن مناسبتك تبقى الناس البسطة والناس ما شرط علية القوم لا دائر الأجر في دين النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الدعوة يتحرّى الكبراء عشان دين لو أسلموا الدعوة تمشي قدام مالا وجاها وكذا وصار البسطاء وكذا ما يدعوه وما ينتبه له فعتبه ربه ماذا قال له ها لا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداءة والعشر يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا هذا رسول الله شوف ربنا عاتبوا كيف بهذه العبارات الواضح ده إذا كان الرسول فكيف نحن ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا كثير من الناس يقول لك الدعوة محتاجة للبزل والمال والكبار دين المهمين وضروريين وبعين كبار دين زادوا يضيعوا الدعوة زاد يضيعواها زاد يقول لك وبفتكر وبرى ويضيعوا الدعوة يجبوا في آراء وامور غريبة والدعوه تبقى حاجه ثاني شكلها كده غريب تقول لك الدعوه للتوحيد بالراحه والموضوع ده ما في داعي وما تجيب كلمه شرك وهذه الامور الناس يسمعوا إذ منا وخلي كده ان ام المؤمنين والمعروف كذا فانت الدعوه كنت كده بتعشت انت في ثلاثه وتكوز الناس والناس يقول لك والله فعلا دعوتكم ماشا قويس وبقت مقبولة عند الناس بس في حاجات لسه اعتشددات وكده تاني شنو كمان. يقول لك في حاجة هنا شيبه وفي حاجة هنا وفي حاجة هنا وفي حاجة بيجاه شيبه <تصفيق> لا من يخلوك ساكت واقف في شنو في الصقيعة نسأل الله عليه وصليهم وسلم على محمد وعليه صلى الله